لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصد إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم فلعجبت ويسرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتي سخير وقالوا ان هذا الا سحر مبين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ا اننا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 وَيْنَاكُمْ إِنَّكُنَّ غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا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 لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيضا مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرير يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعراما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كتلتُردين ولو لانعمت ربي لكُنلتُمن المحظرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَدَنَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَلَّبِينَ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 ثم إن لهم عليها لشوبا من حبيب ثم إن مرجعهم ليل الجحيم إنهم ألفوا آباء هم ألا أشارهم يهرعون؟ ولقد ضل قبلهم أكثر العوالي، ولقد أرسلنا فيهم منذرين فَوَلَمْ كيف كان عاقبة المنذين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوحا فلنعمل مجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا نيتهم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين ان كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين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 فإفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيب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 فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحدون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم وما بلغ معه السحي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني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 أصحابه ومن ذريتهما محسنون وظالم للنفسه مبين ولقد منعنا على موسى وهود ولجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين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 الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين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 يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحور فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبدناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيب الربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ نَّبِيّ فاتووا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة سبأ ولقد علمت الجنة إنهم لم يحضرون سبحان الله عما يصفون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 معلوب، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المجبحون، وإن كانوا ليقولون.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 إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول حتى حيد وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون